أحسن هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أولا هذا ملخص لما يجري هنا وبالتالي ما يجري في الدنيا وهذا مختصر فيما يتعلق بالعلم وأهله أولا لقد نبهت مرارا وتكرارا على ضرورة الاعتناء بالمتن حفظا وتدبر وفهما وعدم العجلة فيه وقدريت كثيرا من الإخوة ممن يشيرونهم لأنفسهم فبعض الناس يظن نفسه عند نفسه شيئا عظيما يخالفون في هذا بعضهم قلنا اكتب متن البخاري مرة وإذا رجعت مرة فأنهى المرة الأولى وجعل يكتب الثانية في المسجد وبعضهم لم يكتب أصلا ومن الناس من رأيناه يحفظ ومنهم من يقرأ قراءة عجلة ومنهم من يقرأ ولا يشكل ومنهم من يقرأ ويكتب ويكلم من بجواره لهذا العمل والنتيجة لما أقول أن السؤال العارض الذي سألته لم ينجح فيه أحد إذا قلنا هذا مع التجوز كما سترون الآن صفر النتيجة صفر وهي مخزية لكنها طبيعية لأن لو كان كل الناس هكذا يفهمون لكان أهل العلم أكثر من أهل الجهل وقص على هذا في كل مكان خذ أول مثال نحن عندنا حوالي 318 طالب مسجد الأوراق التي استلمناها ينقص منها نحو المئة أين ذهبوا فهل هناك أخذ يسجل اسمه ولا يحبر يحسب على العلم وطلبته والأخ يظن أنه في الزحام سيضيع أمره ولا يعطي الورقة طيب هذا عنده تقوى هذا عنده صدق هذا نموذج لطالب العلم آخر يخاف من الامتحان حتى لا يقال أن أخذ صفر أو لم يعرف الجواب فينصرف وهذا يطلب العلم لله عز وجل الذي يطلب العلم لله ولصلاح نفسه أول ما يحرص عليه أن يسدد فهمه فيكون من أحرص الناس على أن يقدم الأوراق حتى يعلم هو مصيب في فهمه أم لا أما الذي يريد أن يكتب ويقرأ ويذاكر بدون العرض على معلمه فهذا متكبر لأنه يريد أن يكون له حظ نفس. هو إذا كان بعيد عن التصخير هو يعطي نفسه عشرة من عشرة وينفي شريش ويتكلم في العلم إذا جئ بالأوراق اثنين من عشرة ثلاثة من, من عشرة صفر وهو لا يريد أن يكون هكذا أن يصدم في نفسه او أن نقول في المسجد طالب الفلاني اثنين من عشرة والطالب الفلاني ده عمل نفسه أحسن واحد في المسجد والطالب الذي هو لا يظنه شيئا ولا يأبه له واخذ عشر من عشر فهذا ليس من شأن من يطلب العلم لصلاح نفسه ولا لصلاح حاله وبعض الإخوة يعني مثل إحنا عندنا الإجابات بس السؤال الأول طبعا في بعض الإخوة الفضلاء مستوها إن شاء الله كما هو معلوم كما هي المستوى العام بعض الاخوة لا يتجاوزون اصابع اليد مستوى معلمي قيم راقم لكن عامة الناس اغلب الناس اللي هي يعني الذين لا يؤبه لهم اجاباتهم افضل من الذين يؤبه لهم وهذا امر عجيب ولكنه ليس بعجب على من عرف العلم لان بعض الناس إذا أراد أن يتكلم بدون قيد يبقى أفضل الناس تقيده بمتن لفظ المتن والحديث والأقوال لا يستطيع لكن يطلع يتكلم يزود في الأحاديث في الموتون ينسب الأقوال إلى غير أصحابها خلاص هو جيد فارس لكن إذا وجع في اختبار ينقل الدرس بألفاظه والمتن بحروفه يخطئ خطأا كثيرا والرجل الخامل الذكر الذي ليس له ذك أحفظ منه وهكذا كل نابه يكون أمره خاملا حتى لا يعرف إنسان الذي يعرف أول شيء يتربى فيه حظ نفسه الكبر لا سيما صغير لا عنده تحرير للإخلاص ولا وذلك من أعجب الأشياء لكي نعرف حال الناس أخي اتصر من محافظة بعيدة لأخ هنا في الدرس وأنا نبهت قبل ذلك عام سأصعد المنابر والتصدر وفي ترجمة حافلة لكنها ليست كاملة للإمام الشافعي كتبها عبد الرحمن بن ويحاتم الرازي رحمة الله عليه وجزء أغلبه مفقود فمن نفيس كلام الشافعي الذي جمعه أنه قال من طلب الرياسة قبل أوانها حرمه الله إياها في أوانها عزب أشيخ ومشهور ولما يحصل العلم الذي يكون به كذلك إذا حصله لا يكون مشهورا ولا معروفا أو هو صغير إذا صار عمره كبيرا لا يحصل هذه الرياسة لأن الله عز وجل يعامل كل أحد بنقيض مقصوده فمن طلب حظ نفسه لا يعطيه الله عز وجل إلا إذا أهلكه تعلم العلم ليقال عالم وقد قيل يعني في هذا المث وفي فهمه ومعناه مصنفات وقد يأتي يوم نحرر معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا وقال البخاريو إذا, البخاري إذا تصدر الحدث فاته خير كثير فلأن الإنسان أراد أن يحصل الأمر أو, أو هذا المنصب قبل أواليه يحرمه في أواليه إلى آخر أشياء كثيرة فالأخذ يتصل علي على فلان قلوا الشيخ فلان احنا في قرية نخطب الجمعة ويدينا الدروس ومش عارف إيه ونحن القرية فيها كذا وفيها كذا طيب والشيخ فلان ايه حصلته من العلم احنا عارفينه واسقين فيه والشيخ فلان ده واخد صفر اصلا يعني وخاطئ هذا الشيخ لا يخطئ فيه من يفهم اصلا فتخيل مستوى الطالب يسوي صفر عند معلمه هذا محصل فهمه. كيف يؤتمن يطلع المنابر ويخطب والاخوة يجتم وحوله وبعدين 3-4-5 سنين يكون له عصابة من الناس يجتبعون حوله إذا جاء أخ دارس قال الكلام ده خطأ فقها خطأ في الحديث خطأ في العقيدة صار له جماعة يتعصبون له ولك الشيخ وحتى لو غلط برصة من اقتقش في المشايخ وبرضلوا فضلوا علم الناس منسقطش الأهل العلم ويخلعون عليه ألقابا لا تخلع على الكبار لأن الناس لا يعرفون وهذا حصيلته في العلم كتاب الأصول الثلاثة لم يصنفها الشيخ محمد بن عبدالوهاب لتفهم بل هي مفهومة صنفها ليفهمها أبلد الناس لأنه كان فيه معترك ومصادمات بين الصوفية وبين علماء الدعوة السلفية أبدعين للتوحيد فالمسألة دي مش متون للشيخ يحشي عليها فإذا كان هذا الذي كتبه الرجل ليكون واضحا. ليس بوابح عند هذا الرجل فما بالك بالذي أغلق المصنف عليه باب الفهم والعلم بعض المصنفات العلمية كالرموس تحتاج إلى حل كبير الإشكال الذي اخرحته قبل ذلك أنك لا تفهم ولا تعرف أنك لا تفهم يعني الأخ الذي أخطى في فهم السؤال أو في فهم الجواب هو لا يعرف أنه لم يفهم فبالتالي يأخذ ويصعد على المنابل ويتكلم وهو يظن أنه يحسن الفهم وهذا إشكال عظيم يا إخواني لابد من مراجعة أهل العلم لابد من المهلة في هذا ولهذا قد يصير الرجل مشهورا ولا يستطيع هضم المادة العلمية لأن الشهرة شيء والعلم شيء آخر وخذ هذا مثالا رائقا جليلا عجيبا الشيخ مصطفى العدوي له مصنف في التفسير أحد مصنفاته في التفسير التفسير أول ما يفعرض له الناس سواء في التفسير أو في غيره من الكتب لكن أنا أخصه بالذكر لأنه تعرض إلى هذه المسألة في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم مكونة من حرف الجر الباء والاسم المجرور اسم باسم والجر والمجرور لا بد يكون له متعلق فالجر والمجرور يقول أهل العلم الجر والمجرور متعلق بمحذوف ما تقدير هذا المحذوف فقال الشيخ الجر والمجرور متعلق بمحذوف بعض أهل العلم يقول أقرأ بسم الله إذن الجر المجرور متعلق بمحزوف بفعل محزوف تقريره أقرأ بسم الله وبعض أهل العلم يقول قراءتي بسم الله وبعض أهل العلم يقول أبدأ بسم الله وبعض أهل العلم يقول ابتداء بسم الله وانتهى الشرح ما ترون في هذا؟ ما ترون في هذا؟ هذا جمع لأقوال الناس الذي قال أقرأ لم يقل قراءتي والذي قال قراءتي لم يقل أقرأ والذي قال أبدأ لم يقل ابتدائي والذي قال ابتداء لم يقل أبدأ وكلاهما لم يقل أقرأ فلما اختار أحدهم أقرأ ولما اختار أحدهم أبدأ لكن هكذا صنّف ووضع كتابه في العلم خذ مثالا لرجل عالم على الحقيقة وهو الشيخ الفاضل محمد بن صالح العثيمين ماذا يقول إذا تعرض للبسملة في عامة كتبه انظر إلى الكلام الذي هو علم على الحقيقة لتعلم مقدار علم المتأخرين والمتقدمين وكيف أنهم الآن يحاولون أن يجعلوا ابن باز والعثامين والألباني كأي رجال قال الباء الجر والمجرور متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب بفعل محذوف متأخر مناسب قال قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال إذن لم يفرحش القراءة ولا مثلا وقدرناه متأخرا للتبرك بالبداءة بسم الله بدل ما تقول أقرأ بسم الله يبقى تبترئ تقول بسم الله أقرأ متبركا بسم الله ولأن تأخير المعمول يفيد الاختصاص لو قلت أقرأ بسم الله ممكن تقول أقرأ بسم الله وبسم غيره لكن إذا قلت بسم الله أقرأ أي كانك تقول بسم الله فقط وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المقصود لو قلت بسم الله أبدأ طيب تبدأ بماذا أهو أكل أم شرب أم كتابة أم قراءة أم صلاة أم نوم لكن بسم الله أقرأ دل على المقصود بسم الله أذبح دل على المقصود بسم الله أكتب دل على المراد فانظر الفرق بين هذا الشرح وهذا الشرح انظر الفرق بين قول المصنف بعض اهل العلم يقول اقرا بسم الله وبعض اهل العلم يقول قراءتي بسم الله بعض اهل العلم يقول ابدا بسم الله وبعض اهل العلم يقول ابتداء بسم الله وبين من يقول قدرناه فعلا محذوفا متأخرا مناسبا فعلا لان الاصل في العمل الافعال متاخرا للتبرك بسم الله ولان التاخير يفيد الاختصاص ومناسبا لانه يدل على المقصود هذا علم جليل النافع. كيف حصل هذا بالمراس ممارسة العلم والتمهل فيه وعدم الاستعجال ولعل بعضكم يدري او لا يدري ان الشيخ العثامين لم يعرف اسمه الا في اخر عمره بل هولاء الكبار العامة لم يعرف اسماؤهم الا بعدما جوازوا السبعين صاروا نجوما إذنما قبل ذلك أغلب الناس لا يسمعون عن الشيخ العثامين أصلا أول من بزغ نجمه الشيخ الألدان وأيضا في آخر عمره وبعدين الشيخ ابن باذ ولم يكن يعلم الناس من كتابات الشيخ ابن باذ إلا الإسم بس فالتأني في طلب العلم وفي فهمه يجعل المرأة نابها ولو كان صغير السن فإن الإمامة النووية رحمة الله عليه مات في الأربعين من عمره وبعض الناس عاش إلى المئة لا يستطيع أن يحصل عشر ما حصله النووي حتى من جلالة قدره ونباهة ذكره أن السبكي لما تولى التدريس في مدرسة الحديث الأشرفية التي كان تولها النووي أنشى قائلا. وهو على السجادة التي كان يجيس عليها النواوي وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصل وآوي عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي يتمنى أن يمس بوجهه ما مسه النواوي بقدمه والنواوي مد في الأربعين من عمره وصنف مصنفات الإنسان يستغرق أربعين عاما في قراءتها فضلا عن فهمها فده يا أخوانا اللي يبقى لنسان شيخ في بداية العمر وهو لا يدري هل فهم أم لم يفهم وصعود المنابر والتصدر للتدريس يجعل المرأة محرجا للنهاردة الخميس غدا للجمع ماذا أقول منين فيأتي بأي كتاب يقرأ ثم يذكر لا ندري أوقع الكتاب الفصل أم لا هل فهم ما قرأ أم لم يفهم فهذا كتاب قرأناه مرة ومرتين وثلاث مرات وكتبناه مرارا وقرأناه مرارات ان كان تصلح في اللغة ومع ذلك الأخ لم يفهم تنصر الثلاثة قرأناه مرة قراءة كاملة وكتبناه كتابة كاملة وقرأناه كاملا ثلاث مرات وفي كل درس بنيكتب 3-4-5 مرات كتابة وقراءة وسماعة وأيضا الأخ لم يفهم فما بالك بالذي قرأه مرة بالذي لم يكتبه ومع ذلك أغلب الإخوة اللي أسمعهم معروفة شغلين على النت كينوم علماء قدوا على النت تحس ما كنت أمام إيه ولا سيمة الألقابة ومش عارف مين السلف تحس ما كنت إيه الشيخ بن باز طلع من القبر ولا شيء وده مساله خطير انت عارف ماذا تعني هذا ماذا يعني ان كده ما انت المجتمع والذين تصدوا الان للدعوه هم كذلك مثل ما مضينا ده انت احسن دورات علميه مش كده الدورات العلميه اللي كتاب اصول الثلاثه ويشرح في دوره في يوم او اتنين احنا مدخلين في شهر بس بنقرا الماده قراءه فقط يبا إذن إذن إذن ينسب العلم لأحد بدون معرفة ولذلك إحنا عاملين شيء طيب إن شاء الله طبعا لا تدرونا به الإخوة لكل ورقة الأخل ملف بكل أوراقه عشان أولا الإخوة اللي لم ينتظموا بيد يوم ويومين ثلاثة لا دولها يسلموا الكتب ولا يحضرون إنها لا يخادعون أنفسهم الأخ درجاته تبقى معروف ومستوى فهم درجاته عشان لما يقال فلان أفضل من فلان أعلم فلان متمكن يبقى بالأدلة اليقينية كل طالب ده مستوى فهمه وتقدمه وعلمه ليه لأننا نتكلم في دين الله عز وجل نصلح شربعة تطربة خمس سنوات لمجرد الأخ طالب أنه يرجع في بالن كنت بادرت في المكان الفلاني ويعقد مجلس التدريس ممكن يظل عشرين سنة ولا يصلح فكل أخ له ملف سواء كان فيما يتعلق بالمخارئ وفيما يتعلق بالأصول إجاباته وتقريراته عشان بس عارفين الدنيا ماشي ازاي فالمرجو من الإخوة ألا نتعجل لأن الأصل في طلب العلم أن ينفي المرء الجهل عن نفسه ولا سماء البلاد اللي تملك فتن زي ما نشايفين وما من شيخ إلا يرد ويرد عليه وفي كل من أي إنسان قدت بيسمع للنت في اللي ينسبه للأعلى درجات السلفية وفيه اللي يحطه إلى دركات البدعة وما كثر دعاء العلم والدعاء السلفية ففي وسط هذا لما الحب نحن نتعلم يبقى مش بعجلة أبدا لابد أن يؤسس المرء تأسيسا نافعا ولهذا إذا انتقدنا بعض الشيوخ بعض الإخوة لا يتصور أنه وقع في هذا الخطأ العادي جدا ليه لأنه أصل لا يعرف العلم فلا يتصور أنه وقع في مثل هذا الخطأ اللي هو المفروض لا يقع فيه أصغر طلبته العلم ما هو السبب أننا في مصر العلم والتدريس والصعود المنابر ما درجات في يوم وليلة في شهر وكل سنة تطيب شوية كتب وشوية أما في السعودية ما فيش الأمر ده فقل يتكلم في رجل هناك أما في مصر كل يوم شيخ جديد وشيخ مشهور ولو طلبة والألقاب تخلى على أي أحد حتى أنني وأخ أراني أمس ونحن نبحث عن شيء معين فأراني أخ من عمل على النت بعض الأيام ما كان الشيخ عبد المقصود مقطع بتاع قادكم بالتوراة فكاتب كده الأخ كشف الغمة بتبرئة ناصر السنة يقصدني يعني تخيل دايسة وإيه فنة تخيل لما الأخ يصفني بهذا الوصف شوف الألقاب والكلمات كشف الغمة بتبرئة ناصر السنة تعرف اسم نصر السنة ده لم يعطاه الإمام أحمد لم يلقب به أحد إلا الشافعي فلما تبقى الألقاء بالنصر السنة وفارس الحديث ورجل العقيدة وإمام المحنة الكلام ده يخلع على أي أحد فهذه مهزلة علمية الحقيقية ده معنى أن العلم ميت وأمثالنا لا يستعقل اسم الشيخ أصلا واللي يعرف العلم يعرف ان كلمة الشيخ دي مش أي لأحد يعطاه لكن لأن إحنا لا ندري شيئا عن العلم ولا عن فهمه فأي إنسان لنتكلم كلمتين ثلاثة في الأحداث الجارية صار شيخا وإماما وكبيرا حتى صار ناصرا للسنة وطبعا لما بان ناصر للسنة لا يصف إن واحد يتعقبني بعد سنة والأثنين تعقب ناصر للسنة وهكذا تولد العصبيات فنحن نقول ليتقي أحدنا ربه في نفسه وفي إخوانه وفي العلم أعوذين أخوة نقرأ بتمهل ونفهم ونكتب ونعلم أننا نفعل هذا ديانة ولدين الله عز وجل عسى الله عز وجل أن يستعملنا يوما ما في نصر شريعته أما الثاني إذا كان ليس متين العلم فإنما يرسده أكثر مما يصدحه وقد رأيتم الأحداث في مصر ما الذي أودى بالناس ما الذي أودى به قلة العلم حتى أن بعض الناس أذكر إن وهذا من, من العجيب والله لما وقعت المحن آخر شيء كنا نتوقعه أن يخرج شيخ سلفي يؤيد الثورة وكان في ذلك طبعا الطلبة تصلب والحرام والوحدي يتمنى أن أي رجل من أهل العلم يقول هذا حرام أول مظاري الشيخ محمد حسان ابتدراه بأسماعنا وابصارنا ليقول هذا حرام هذا لا يجوز وهذا فجئنا أن الشيخة يتكلم في ما بآخر ما كان يخطر على بالي أحد أنه سيتكلم بهذا الكلام ودارت الأيام دولتها وعرف الناس حصل السجال اللي بين, اللي بين كل من يتكلم في دين الله عز وجل بعد فترة أول من الأحداث هدأت وسفرت أنا للعمرة قبل طبع كتاب الباني اللي واضح الماما رجعت إيه بعض يا إخواننا عاوزة واللي استفادوا من الأحداث أن نحن نمسك المنابر عشان أهل البدع لم يمسكوهاش لم يتعلم من الأحداث أن الذي أودى بنا تصدر من لا يعلم وأن هؤلاء لو كانوا يعلمون ما وقع الذي وقع قال لأن رجلاً وهو الشيخ طارق بن عوض الله كتب كتابا اسمه عقيدة أهل السنة والجماعة للترمزي لم يضع فيها الحوض ولا الشفاعة ولا الصلاة ولا الميزان إنما إيه العقيدة إتيان الحائض والصلاة في السفر الصوم في السفر ده الواحد يفطر ولا يصوم منذ متى كان هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن أتى مرأة أنه حائضا ومن أتى مش عارفة أشياء ما أدخلها رجل قط في الاعتقاد لا من أهل البدع ولا من أهل الصندة وأما عامة أبواب الاعتقاد التي زكرا الترمزي بأسمائها وأبوابها لم يذكرها في كتابه فإذا كان هذا محصل علم الرجل في باب الاعتقاد كيف يخرج على الفضائيات لينافح عن الثورة باعتبار أنها أمر عقدي ومشروع لكن لو قلت للناس الشيخ طارق المشهور لا يدري نرجع فالك العلم وإنت أعلم ولا هو أعلم ندخل في الدائرة اللي كلها ضلال في ضلال فيه ضلال ما الذي استفاد هذا الأخ أنه يطلع منبر بدل من أن يستفيد أن الإنسان إذا كان طالع ينزل لأن بلاء الناس في هؤلاء الذين سعدوا المنابر وأن رجلا واحدا اجتمع حوله الناس وظل يعلم في دين الله لما زل مرة ضعت الدنيا يبقى أنا لا أهتم أن أطلع أتكلم في الوضوء وأخذ أحديث من صحيح الجامع يا أخي أنت بعد ما حصلت شيئا والإنسان لا يدري كيف يسأل وكيف يتكلم ومتى سيتكلم وإذا كان عن المنابر لا بد يتكلم فإذا تكلم وزل وله تابع لا يستطيع أن يرجع ويتعصب له ناس ويتعصب ضده ناس حتى ترون الواقع الذي نحن فيه حتى الذي أظن في نفسي أنها لا يشوف لو خرجوا على الفضايات وقالوا نحن أخطأنا ورجعنا أتباعهم لن يرجعوا إلينا بس أنت غلطت في المشايخ ومش للعصبية التي ولدها هذا الفعل فاللي عوج يستفيد ويفيد لا يريد أن يكون شيئا ولكن يريد أن ينفي الجهل عن نفسه وأن الله عز وجل عبادة صحيحة فإذا استعمله الله عز وجل يوما ما فذاك قدر فبيكون الإمام أحمد يدري أن هذا سيقع ولا سيكون وكان هو ابن معين رفيق طلب ابن معين أكبر من الأحمد بسرع سنوات أكلوا شربوا نوموا رحلة ما كان أحدهما يدري أن البدع أو أن هذه المحنة ستفرق بينهما ما كان أحده فأنت لا تدري كيف تبتلى وكيف تمتحد فإذا حصلت العلم التحصيل النافع استطاع المرء أن يصل حتى أن بعض الناس لما ظهر الدكتور ردواني على الفضائيات أول ما ظهر وأنا تناولته في خطبة جمعة كلامه على الشيخ محمد حسان لما تكلم على مسألة مدارج السالكين وأن الشيخ حسان أخطى وبإسماعيل الهارة وداما بتكلم مش وراج السلفي ومش عارفه وابن القيم لما يكون يستطيع أن يجهر بهذا ولا شيخ سامي ابن فمن أعجب شيء حصل في هذه الجمعة أنه لما قلت أنه تكلم على الشيخ محمد حسان وهو المخطئ أنه في واحد من عشاق الشيخ حسان بعد الجمعة بكى بكاء شديدا وجاء وعتنقاني بكى شديد ولم يدري لماذا تكلمت هو خاد من غلط الردوان اللي بيرد على شيخ حسان لكن لم يأخذ أن هذا من انصاف أهل السنة لأننا نرد على شيخ حسان مرارا ومع ذلك لم يحملنا هذا إلى أن نصوب قوله أو فعله إن كان مصيبا لأننا لا نتعامل مع الناس بالهوى لكن بالدين فلما تكلمت عن الشيخ حسن وأخطأ وخطأته بعد أن تكلم في الصحابة لم يأتيني ويبكي ولا اعتنقني بل ربما أراد أن يضربني ليه طيب ولم يفهم أننا تكلمنا بالإنصاف فلما تكلمنا في المرض الثانية كان بالإنصاف أيضا لم يكن بالسب لم يفهم هذا المهم بعض الإخوة أرسل لي رسالة أنت بتكلم شيخ ردواني وهو مش عارف علامة أو أعلم واحد في مصر أنا مش أذكر للفظ بالضبط فاستدعيت الأخ عشان إنسان يعني ما تقول بتذكر جملتين أولا علم وثانين علمي انا بهذا ممكنه بأعلم واحد بس أنا لا أعتقد هذا وممكن أنا أعتقد هذا وهو ليس كذلك فلا الأخ القضي الأول يعلمها ولعنده دليل ولا برهان أن هذا الرجل على هذه المكانة التي وصفها ولا عنده اعتبار أصلا ماذا ما أو ما هو رأي بالنسبة للدكتور رضوان ومع ذلك تكلم وتجرأ وأرسل الرسالة وبدأ ينتقد ومنها هنا يحصل الخلاف والتعاصب والبلاء المقيت لأنه اعتقد عند نفسه كذلك لم يعتقد هذا إلا لأنه نظر الفضائيات أو علق على بعض الشيوخ لكن هل اعتقد ما عنده من العلم لأن بعض العلماء الكبار حكموا عليه لا طبعا لأننا قرأته في أظن في المجمع أو في هذا المجمع بعض العلماء سعودية الكبار وصفوه بالبدع هذا هو كلام العلماء الكبار وهذا مسجل في دروس الاقتصاد عندما أخذ هو من عند نفسه أعطاه درجة فبالتالي بدأ يحاكم الناس إلى ما اعتقده هو فلم يبقى هو مش عارف يقرأ ولا يفهم وأعزالك بعض درجات للناس هذا الذي أودى بنا في مصر نحن الذين نصبع الشيوخ نعطي لهم درجات ومنازل ونقيص بينهم فتكون المحنة شديدة إذا وقع خطأ من بعض من ينسب إلى العلم والآن سوف نراجع شيئا عجيبا ممبضا الآية الأولى يقول الشيخ اعلى رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وإلى آخر الكلام والثانية العمل الثلاثة دعوة الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان الذي فيه خصر. العصر دليل على المسألة الرابعة فقط الصبر ولا دليل على الكل هذا أول شيء نحن عندنا من الطلبة 114 طالب ذكر أنه دليل استدل به المصنف على المسألة الرابعة فقط على الصبر على الأذى فيه و94 استدل بها على الجميع ووضح بأدنى تأمل على الأقل أن فيها العلم على الأقل وفيها العمل فالزادي بقى دليل على الصبر ويقول إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا على الاقل علم الصالح على الاقل تبقى على 2 مثلا 114 اخ يعني اكبر من العدد يعني احنا كده واخدين صفر اكبر عدد في المسجد ذكر ان هذه الايه دليل على المساله الرابعه فقط واضح واللي ذاكره على الكل انظر خلينا في المساله طبعا فيه 16 ورقة ما لهمش حل <تصفيق> والله انا شفت في ورقة اخ بس انا جبته في درس البخاري لما انا قلت اكتب كلام من عنده اعلم ان المتح مسألة كبيرة وعلى الانسان انه مش عارف ايه <تصفيق> فوالله اخوة مش عارف الله المستعانة اخذ بالك المسألة الثانية إن أرسلنا إليكم رسولا شهدنا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول طبعا اللي ذكر إن الآية الأولى للجميع برضو صارت هذه الآية برضو إيه للجميع برضو ما هو شغال وبيدنا تأمل أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا طيب خلقنا فين في الآية دي فين أن الله خلقنا؟ لكن إخوة شغالين كده مسخين الدليل على أن الله خلقنا ورزقنا فين خلقنا هنا وفين رزقنا طيب ده حتى عندك الآية الأولى اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع نسائل الآية دليل يجب دي داخلت الآية ولا لا يعني دليل على الوجوب فين الوجوب في الآية هنا ولا دليل على العلم والعمل والدعوة فين العلم هنا ولا دليل على الترتيب ان الاولى يعني معرفة الله خبط هو ده اللي احنا بنقول التدبر انما انت كاتب ناسخ طيب خذ الان اللي بعدين ان الله لا يرضى ان يشرف معه احد في عبادته لا ملك المقرب ولا نبي المرسل أولا فين الرضا هنا أن الله لا يرضى فين هنا وأن لما سيدة لله فلا تدعو الله أحدا إن كان الرضا من ظهر الأنفاظ فين هي إن كان مما يفهم طب فين المصنف يقول العبادة ولا يتقول تدعو إيه ما هو فين هنا فين هنا انت مذكر من دماغك مش هم يجيب من هنا <تصفيق> طيب خذ اللي بعد واعظم واعظم ما أمر الله به التوشيد وهو إفراد الله بالعبادة واعظم ما نهى عنه الشب وهو دعوة غيره معه واعبد الله ولا تشركه بشيئا فين انه أعظم ما أمر الله بالتوحيد فين أنه أعظم ما أمر به هو التوحيد أعبده امر مع أن بعض الأخوة ك... ك... ما كتبينش كمان حتى الأمر أقول لك عبادة الله أعبده امر طب أين في الآية في أن هذا أعظم امر. طب هو المصنف مستدلش على كل الكلام ده ده فاهمك أنت لا يا أخي المصنف يذكر مثلا عشر كلمات يقول والدليل الدليل على الكلمة العشرة ولا على التاسعة والعشرة ولا من واحد لغاية عشرة ما هو هذا الفهم بتاعك أيها الشيخ المصنف يستدل بها على ماذا ماشي استدل بها على أعظمه هل أنت فهمت هذا السلام هو استدل أن يعرف يقول هل أنت فهمت كده أنا حط طرقتك على جنب بها وهو <تصفيق> إحنا عاوزين نفهم علم يا شيخ لأن العلماء لهم فهوم دقيق أنت فهمت من وعبده أعظم ما أمر الله به التوحيد أنا بسألك أنت أقصى ما تفهم أعبده أمر بالتوحيد لكن أين والمصنف لما ذكر لا شك يعلم هل هذه الآية دليل ولا لا فإن من يكون المصنف دقيق الفهم يبقى واضح فنعرف فرق أو فضل فهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأي واحد من جاء بعده أو أن يكون هذا مما يتعقب عليه المصنف وهو التعقل تجي إزاي لإما نتعقبه تجيبت كلام الدليل أقل منه أو أوسع لاما أن يظهر من دقة فهم المصنف ما يبين فضل الشيخ محمد بن عبدالوهاب على غيره لكن أنا أقولك أنظر واعبد الله انت فاهم فالإخوة كان الدين بس المثل ونحن مش عاوزين كده انت تتأمل شوف انت كيف استدل المصنف قد تصيب وقد تخطئ لكن ما تذكرش من غير النظر ده معنى انك انت اما لم تفهم سؤالي او لم تفهم كلام المصنف رحمه الله تعالى والخلاصة اذن احنا عاوزين نقرأ بتدبر اشوف الدليل ماشي مع الكلام السابق أكبر منه ولا أقل منه هل المصنف أحسن للسدلال ولا لم يحسن للسدلال هل أنا فاهم كلام ولا لأ كون انت معاه ان هو فعلا كتر لما نسمت ان هو فعلا استدل كتر يعني الاخ اللي جاء الاستدل والعصر على المسألة الرابعة هل المصنف استدل على الرابعة ولا هزا فهمه فهم الاخ يبقى ان عشان نقول هو احسن او لم يحسن لازم نبقى احنا متأكدين ان فهمك كفهم المصنف فانت خدت السؤال على استدل بصورة العصر انت قلت استدل على العلم والعمل يبقى أنت فهمت أن الآية دي استدل بها على مثلا العلم والعمل والدعوة والصبر غيرك من الناس فهم ان المصنف استدل بها على المسألة الرابعة فقط وهو ده المقصود هل لما أنت قرأت فهمت ما أرادها المصنف أم لا فالأخ اللي فهم أن هذه الآية سيقت لتكون دليلا على المسألة الرابعة فقط بقت الأولى والثانية والثالثة بلا دليل عنده لكن إنت لما فهمت أنها على الأربع بقت الأولى عليها دليل والتانية دليل والتالتة دليل والربعة دليل يبقى إحنا ما خرجناش عن مراد المصنف إمتى نتعقبه لو ما قصده ولا أنت قصدته يبقى حين إذن لكن ممكن يبقى الخطأ في فهم أن المتعقب المصنف وليس الفهم المصنف لكن أخطر ما في الأمر أن بلا أدنى مرياء إنه لا شك إنه كثير من الإخوة لم يفهم على الأقل حتى المسألة الأول أو الثانية يعني مثلا هل واضح من الآية القرآنية إن المصنف استدلى بإن أرسلنا إليكم رسولا على أن الله خلقنا طبعا لا لكن في أخر فهم بما استدلى المصنف فالمصنف يقول إن الله خلقنا ورزقنا ولم يترك نهاما بالأرسل إن رسولا فمن أطاعه ومن عصاه هو الدليل. طب المصنف هو الدليل على آخر شيء ولا على الأول والآخر؟ هذا كان مراد السؤال أنت إيه؟ فبعض الإخوة نقل المثل كله يبقى هذا لم يفهم أصلا والذي أظن هو حفظ الجزء فرح على طول من غير حتى ما يتأمن لا السؤال ولا الجواب ولا الآية ولا ما بعدها ولا ما قبلها وده إيه المراد أن ننبه الإخوة أنه ليس المطلوب أنك أنت حافظ ولا ليس بحافظ لأنك بعض الإخوة يحفظ في البيت احنا يا أخوانا لو عارزون نحفظ المتنى نقول احفظ المتنى في البيت لكن عارزون نقرأ هنا ونكتب لنحاول أن نفهم أكبر قدر من العلم ونجوده ونضبطه لذلك أنت لما تبقى كل مثلا فهمك للعلم مع وجود الشيخ فهم سديد 90% 95% 80% ثم تتفرد عن الشيخ إما بموته أو برحلته أو برحلتك وتحتاج أن تجتهد في مسألة علمية لما تبقى أنت متأكد من دقة الفهم تتجرأ على الاجتهاد وتتكلم وتقاتل على المسألة دي لكن لوحد ثام وعشرين في المية إزاي تأتي نازلة فيجتهد فيها ويجعل كلامه وزن ويقوم ويقعد لكن لما يبقى فهمه مسدد بنسبة كبيرة والفهم ارتفع إذا تفرد بالتدريس أو بالكلام في مسألة علمية يكون أدق كلامه إذا تجرى على مسألة لم يسمعها من شيخه أو ربما لم يقرأه في كتابه ولكن فهم أعطاه الله عز وجل هذا العبد لكن اللي فهم من المسألة الأولى إنها دليل على المسألة الرابعة فقط ده كلام خطير خالص لأنه على دقل بأدنى تأمل إن الآية دي مش دليل على المسألة الرابعة فقط و114 واحد رأوا إن هي دليل على المسألة الرابعة فقط يبقى ده معنى إيه يعني أكبر من, أكبر من النص ده معنى أننا عايزين نراجع الفهم ونحسن القراءة مرة تانية منه من الأخ الذي كان عايز الشيخ لأنني عارف الأخ وعارف ورقته كده يعني اللي فهمه من اللي من بأدنى تأمل يعني أنت هل شكت أن المصنف يقصد مسألة الرابعة فقط ما تشك أصلا أي أدنى قراءة مش ممكن يقصد مسألة الصبر لكنه لم يذكر إلا هذا دليل على مسألة الرابعة ده معنى هذا فهم. فإذا قرر خطبة الجمعة ورح يخطب جمعة هذا فهمك لكن من يراجع ويدي درجات يقوله أنت يا أخي أخطأت في الفهم لا أحد يفعل هذا وإذا قلت يعني أنت الآن لما تقول لي أنا رح متنرفز عليك وإخوة عصبولي ضدك من غير حتى مسمعوا كلامك لأن أنا شيخ وأنت تلميز فإذا صعد المنبر صارت له عصبية لنفسه وعصبية من الناس لأن أنا لم أبقى كويس وانت بتقول عليا كويس, كويس كل انسان بيدافع عن نفسه اذا كنت شيخا لك كلما كنت متينا في العلم كلما كنت انت نابه لان شيخك شيخ عظيم كبير كلما ما كنت انا يعني خامل الذكر يعني بليد الذهن تبقى انت برضه ايه نازل درجه فالشاهد يا اخواننا ان في محنه سببها العجله ولو تمهلتم قليلا إن شاء الله ستجودون كثير ولكن تمهاله لأنك تخلص ماتن لأن ماتن أصوله الثلاثة ده لن نرجع عليه إن شاء الله مرة أخرى ومش هنخلص متون فلو لم نجوده لو بعد سنة قل طلع ورقة وقال ويكتب الأصوله الثلاثة هيكتب اتنين ثلاثة والذي تنساه من العلم يحاسبك الله عليه وارض بذلك أحاديث وآثار ذكرها أهل العلم يحسب المرء على ما ضيعه من العلم لكن التجويد ولو بعد حين اكتب يكتب المتن لكن عدم التجويد نهايته إن المتن يبضل في زين أسبوع شهر إذا انتقلنا إلى متن آخر ضع المتن الأول المتن الثالث ضع الأول والثاني المتن الرابع ضع الأربع متور إحنا اليوم لن نأخذ شيئا جديدا ولكن هنقرأ من أول المتن إلى آخر ما أخذناه الدرس الماضي ونكتبه مرة واحدة فقط ولكن أرجو أن تتأمل وتتدبر كما يقول الكلام ده أمر ولنهى فعل ولس مفرد ولجمع ماذا قالوا الآية علاقتها بما قبلها وما بعدها إذا تدبرت هذا وفعلته تحصل علما كثيرا تحصل علما كثيرا فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام نافع لي ولكم إنه ولي ذلك والقادر علي أقولوا هذا السرطة الله العظيم